بعد وقاتلوا وكلا وعد الله جسنا والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ألم أجر كريم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 ذلك هو الفوض العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات بالذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم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 أنفسكم وتربطتم وارتبط وغرتكم الأمان حتى جاء أمر الله وغرت بالله الأمور فاليوم لا يخف منكم فدية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 وما الحياة الدنيا إلا مساعور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا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 وليعلم الله يَنْصُرُهُ ينصره ورسله بالقريب إِنَّ الله قوي عزيز وَلَقَدْ أرسلنا نوحا وَإِبْرَاهِيمَ وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب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 وَآتَيْنَاهُمْ إِنْجِيلًا وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً يَتْبَعُونَهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رَعْيَتِهَا